50 languages va quedar dormit encara que la televisió estava en Llegat nam ma an telifizion kana mftuhan Legat nam ma an telifizion Es va quedar tot i que ja era tard Legat dhal baqiyan ma an al waqta kana muta'akhiran Legat dhal baqiyan ma an al waqt no va venir tot i que ens havíem citat انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين لا تلفزيون استبنسه لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام ja era tard. Tanmateix. Encara es va quedar. L'quad cana el waqtu mutaakhiran, wa maa thalika zhalla baqiyan. L'quad cana el waqtu mutaakhiran, wa maa thalik zhalla baqiyan. Ens havíem citat. Tanmateix, ell no va venir. L'quad tewaadna, wa maa thalika lam yati. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي انكارا كانو تي بيرميس دي كوندوير مع انه ليس لديه رخصة قيادة إلا أنه يقود السيارة مع انه ليس لديه رخصه قياده الا انه يقود السياره انكارا كا لا كارريتيرا قوديش مول رابيدامنت مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه مع ان الشارع زلق إلا أنه أنه سكران الا انه يركب دراجه no ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة la carretera està coberta de gel tan mateix الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة استا بوراتشو توتي اخو بان بيسيكليتا انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه نو تروفا إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست ella no va إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام ella <تصفيق> compra <متع> un <بسيارة> تشتري سيارة مع ان ليس عندها نقود انها تشتري سياره مع ليس عندها نقود ella <متع> estudiat <بسيارة> قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة ايلها لي فا نو بال عندها الام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب نو تي دينيس توتي ليس عندها نقود